بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين و ا ل ص ل ا ة والسلام على سيدنا محمد النبي ا ل أ م ي وعلى آ ل ه وصحبه أ ج م ع ي ن تكلمنا في الدروس ا ل س ا ب ق ة على نوعين من أ ن و ا ع المياه تكلمنا على الماء الطهور وعلى الماء الطاهر وقلت إ ن الماء الطاهر إ م ا أ ن يكون ماء طهورا قد اختلط به شيء من الطاهرات وغيره تغيرا كثيرا بحيث سلب اسم الماء للطهور عنه وصار الماء ينسب إ ل ى ا ل م خ ا ل ف ف إ ذ ا اخترط به المسك مثلا صار يسمى ماء المسك و إ ذ ا اخترط به الزهر صار يسمى ماء الزهر و إ ذ ا اخترط به الخل صار يسمى ماء خل غلب عليه ا ل م خ ا ل ف بحيث سلبه اسم الطهور عند ذلك يصير الماء طاهرا غير مطهر ا أ م ا إ ذ ا كان التغير يسيرا بحيث لا يؤثر فيه ولا يسلبه اسم الماء المطلق فانه يبقى على طهوريته وعلى ذلك حملنا قول ا ل س ي د ة عائشه ة رضي ا ل ل عنها كنت أ ق ت ص ل أ ن ا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من ق ص ع ة فيها أ ث ر العجين وقد يكون الماء الطاهر ناتجا عن استعمال الماء الطهوري في فرض ا ل ط ه ا ر ة وفصلنا الكلام على هذا النوع ومتى يكون الماء المستعمل في فرض ا ل ط ه ا ر ة متى ينقلب إ ل ى طاهر بعد أ ن كان طهورا وذكرنا ا ل أ د ل ة التي استدل بها أ ص ح ا ب ن ا رضوان الله عليهم في هذا الموضوع واليوم وهو أو يكون وإما يكون الطهور القسم الثالث أقسام المياه ألا وهو الماء النجس أو الماء المتنجس الماء إما أن يكون كثيرا وإما أن يكون قليلا الماء نتكلم على من أن أن إ م ا أ ن يكون كثيرا و إ م ا أ ن يكون قليلا وبناء على ذلك إ ذ ا نزلت فيه ن ج ا س ة ف إ ن الحكم يتغير ما بين أ ن يكون كثيرا أ و قليلا ف إ ذ ا كان الماء الطهور كثيرا ونزلت به ن ج ا س ة ف إ ن ه ا لا تؤثر فيه ولا تغير أ ح ك ا م ه بل يبقى على طهوريته ما لم تتغير إ ح د ى أ و ص ا ت ه ا ل ث ل ا ث ة اللون أو الطعم أو الريح هذا إ ذ ا كان الماء كثيرا أ ن ا لا أ ت ك ل م على ا ل م س أ ل ة بشكل مجمل كما فعلنا في الدروس ا ل س ا ب ق ة و بعد ذلك نرجع إ ل ى تفاصيل الموضوع و أ م ا إ ذ ا كان الماء قليلا و نزلت به نجاسه ف إ ن ه يتنجس بمجرد ملاقاته للنجاسه تغيرت أو أو أو أو لونه لم لم لم لم طعمه تتغير تغير أو لم يتغير تغير طعمه أو لم يتغير تغير ريحه أو لم يتغير ريحه فبمجرد ملاقاته ل ل ن ج ا س ة يصير نجسا وضابط ا ل ق ل ة و ا ل ك ث ر ة كيف نعرف ان الماء كثير او انه قليل ضابط ا ل ق ل ة و ا ل ك ث ر ة هو القلتان فاذا بلغ الماء قلتين وزاد عنهما فهو كثير واذا كان دون القلتين فهو قليل على التفاصيل التي سنذكرها في ه ذ المصدر ا و و ض ع ف ا ل ا ل أ و ل للماء النجس اذا هو الماء الطهور إ نزلت ف ي ه ن ج ا س ة ف إ ن كان كثيرا وغيرته تنجس و إ ن لم تغيره فهو على طهوريته و إ ن كان قليلا ونزلت ف ي ه ا ل ن ج ا س ة ف إ ن ه يصير نجسا تغير أ و لم يتغير وأما الثاني فهو الماء الطاهر ليس الطهور اسواء الماء الطاهر. الماء الطاهر أكان أم المصدر الماء ممار الماء الثاني الطاهر الطاهر الطاهر قليلا كان كثيرا ليس ف إ ن ه بمجرد ملاقاته ل ل ن ج ا س ة يتنجس حكمه حكم سائر ا ل م ا ئ ع ا ت إ ذ ن الماء إ م ا أ ن يكون طهورا و إ م ا أ ن يكون طاهرا ف إ ذ ا كان طهورا فيختلف الحكم باختلاف قلته وكثرته و أ م ا إ ذ ا كان طاهرا ف إ ن ه بمجرد ملاقاته ل ل ن ج ا س ة يتنجس تغير أ و لم يتغير كثيرا كان ام قليلا ح ك م حكم سائر المائعه هذا هو مختصر الكلام على الماء المتنجس أو الماء النجس يقول ا ل إ م ا م النووي رحمه الله تعالى ولا تنجس غلتا الماء ب م ل ا ق ا ت نجس ف إ ن غيره فنجس إ ذ ا وقع في الماء نجاسه سواء كانت هذه ا ل ن ج ا س ة ف ا ه ر ة أ م م ا ئ ع ة لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء الخبث بلغ كلتين لم يحمل ر وفي ا الحاكم الشيخين ه على صرط و ر و ا ي ة ل أ ب ي داود وغيره ب إ س ن ا د صحيح فإنه لا ينجس هذا و برواية المراد الحاكم الخبث لم يحمل ه الكلام له منطوق وله مفهوم منطوق قول النبي صلى الله عليه وسلم أ ن الماء إ ذ ا بلغ كلتين ف إ ن ه لا يتنجس أي إذا نزلت به النجاسة ل ا تؤثر فيه هذا منطوق الكلام هذا الذي نطق به نبينا عليه أ ف ض ل ا ل ص ل ا ة والسلام و أ م ا ما يفهم من هذا الكلام الذي لم ينطق به النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام و إ ن م ا يفهم من هذا القيد أ ن الماء إ ذ ا كان أ ق ل من كلتين ف إ ن ه يتنجس بمجرد نزول النجاسه فيه إذا بلغ الماء كلتين لم يحمل أ و ف إ ن ه لا ي ن ج س أ ي اذا لم يبلغ القلتين ونزلت به ا ل ن ج ا س ة ف إ ن ه يصير نجسا أ م ا إ ذ ا كان قلتين فصاعدا ف إ ن ه يصير في هذه ا ل ح ا ل ة قويا يدفع عن نفسه ا ل ن ج ا س ة هذا الحكم بذاته لا ينصب إ ل ا على الماء ولا يرد على ب ق ي ة الماء عاب الماء يختلف حكمه بين ا ل ق ل ة والكثره و أ م ا ما سوى الماء من المائعات ف إ ن ه لا يختلف حكمه بين ا ل ق ل ة والكثره ف إ ن ما سوى الماء من المائعات بمجرد ملاقاته للنجاسه يتنجس وذلك ل أ ن الماء الكثير قوي يدفع عن نفسه ا ل ن ج ا س ة و أ م ا ما سواه من المائعات لا يستطيع ان يدفع عن نفسه النجاسه والشبه الاول في هذا هو نص الشرع نص الشرع ورد في الماء إ ذ ا بلغ الماء كلتين لم يحمل ا ل خ ب ر و أ م ا ما سوى الماء فلم يرد فيه هذا النص و ا ل ح ك م ة في ذلك أ ن الماء يشق على ا ل إ ن س ا ن أ ن يحفظه من وقوع النجاسه ة ف ي إذا الإنسان فإنه كان كثيرا بخلاف غيره من المائعات لو كان يوجد عند زيت. سواء كان كثيرا أم كان قليلا فإنه يحافظ عليه ويحاول من عند أن يمنع من غيره يوجد زيت عليه ويحفظ أي شيء لو السقوط أم فيه و لا يشق على الانسان ذلك بل يبذل الانسان في ذلك وسعه اما بالنسبه للماء فهذا شيء ليس في طوق البشر و لذلك تسامح فيه الشرع فجعل الماء الكثير دافعا ل ل ن ج ا س و لن يجعل المائعات الاخرى دافعه للنجاسه ظاهر هذا الكلام كلام النبي عليه الصلاه و السلام اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث انه لا يتنجح سواء اتغير ام لم يتغير ما في فرق بين الحالين اذا بلغ الماء ك ل ت ي ن لم يحمل ا ل خ ب ر او لم ينجث تغير او لم يتغير هذا هو ظاهر كلام النبي صلى الله عليه وسلم قال الامام النووي فان غيره فنجث اذا ظاهر ذلك الكلام ليس مرادا ما يحمل على عمومه و إ ن م ا هو مخصص مخصص ب ح ا ل ة خ ا ص ة أ ل ا وهي إ ذ ا لم يتغير يبقى على طهوريته إ ذ ا بلغ الماء ك ل ت ي ن لا ينجس لم يحمل الخبث أ ي إ ذ ا لم يتغير و أ م ا إ ذ ا تغير ف إ ن ه يصير نجسا وذلك ل ل إ ج م ا ع أ ج م ع ت ا ل أ م ة على أ ن الماء إ ذ ا تغير ف إ ن ه يصير نجسا إذا نزلت في الماء وغيرت أ ح د أ و ص ا ف ه ا ل ث ل ا ث ة ف إ ن ه يصير نفجسا باجماع ا ل أ م ة ما شذ عن ذلك أ ح د هذا ا ل إ ج م ا ع خصص عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إ ذ ا بلغ الماء ك ل ت ي ن لم يحمل الخبث ف إ ذ ا عموم الحديث هذا مخصوص ب ا ل إ ج م ا ع وهذا الحديث وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم إ ذ ا بلغ الماء ك ل ت ي ن لم يحمل الخبث مخصص لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء هذا الحديث عام يحمل الماء القليل والماء الكثير الماء طهور لا ينجسه شيء سواء كان قليلا أ م كان كثيرا ما يتنجس هذا العموم مخصوص بقول النبي صلى الله عليه وسلم إ ذ ا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث يعني إ ذ ا كان أ ق ل من قلتين ف إ ن ه يحمل الخبث ويتنجت وبناء على ذلك فالحديث ا ل أ و ل مخصوص ب ا ل إ ج م ا ع وفي نفس الوقت هو مخصص للحديث الثاني فصار كل من الحديثين مخصص الأول إذا بلغ الماء أ و ل بلغ ل إذا ا كلتين لم يحمل الخبف بالإجماع والثاني وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم الماء خصص وهو طهور لا ينجسه شيء مخصص بالحديث الاول أ و وهو ل إ ذ بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبف فكل من الحديثين عام وكل من ك من مخصص الماء الحديثين ينجسه لا هذا الجزء شيء طهور او هذا الكلام صحيح رواه الترمذي وغيره وهو صحيح في بعض الروايات ز ي ا د ة الا ما غلب على طعمه او لونه او ريحه الماء طهور لا ينجسه شيء الا ما غلب على طعمه او لونه او ريحه هذه ا ل ز ي ا د ة في الحديث ض ع ي ف ة كما رص على ذلك الامام النووي وغيره من حفاظ الحديث إذن كيف وقصصنا حديث القلتين وقصصناه ب ا ل إ ج م ا ع وليس بهذه ا ل ز ي ا د ة و أ م ا هذه ا ل ز ي ا د ة ف إ ن ه ا ض ع ي ف ة باتفاق الحفاظ و أ م ا القسم ا ل أ و ل من الحديث وهو إ ن الماء طهور لا ينجسه شيء فهذه ص ح ي ح ة و ا ل ز ي ا د ة فيها هي ا ل ض ع ي ف ة ونحن لا يهمنا ضعفها ونحن لم نذكرها ولم نحتج بها و إ ن م ا احتجنا ب ا ل إ ج م ا ع هو الذي خصص حديث القلتين فاذا إ ذ إ كان الماء كثيرا قد بلغ القلتين ونزلت به النجاسه ف إ ن لم تغير فيه شيئا فهو على ط ه ه و ر ي ت إذا ب ل الماء قلتين لم يحمل الخبث غ يتغير فإذا غيرته إذا فإذا لم أي س و ا أكان ء ت غ ي ر ي س ي كثيرا ي ر ا كان أم فإنه ت ن معنا س على خلاف ما مر معنا في الماء الطهوري اذا نزل به شيء من الطاهرات هناك قلنا إ ذ ا كان التغير يسيرا ف إ ن ه يبقى على طهوريته و إ ذ ا كان التغير كثيرا ف إ ن ه يسلبه اسم ا ل ط ه و ر ي ة ويصير طاهرا بعد أ ن كان طهورا و أ م ا في ا ل ن ج ا س ة ف إ ذ ا نزلت ا ل ن ج ا س ة في الماء الكثير وغيرت أ ح د أ و ص ا ف ه ا ل ث ل ا ث ة تغيرا تغيرا يثيرا أم تغيرا كثيرا فإنه يصير ام فانه نجسا بالاجماع قال الفرق بين الطاهر والنجس ان الطاهر امر ه مغتفر وقد ولد به الشرع واما ا ل ن ج ا س ة فامرها شديد وقد دفر عنها الشرع ولم يرد بها ولذلك قلنا ان ت غ ي ر كثيرا كان ام قليلا يؤثر في ط ه و ر ي ة الماء ويقلبه من ماء طهور الى ماء نجس وسواء أ ك ا ن التغير حسي أ م تقديري تغير حسي أ ن يتغير الماء أ م ا م ن ا ظ ر ي ب أ ن تراه قد تغير لونه أ و بالشم ب أ ن تشم له ر ا ئ ح ة ا ل ن ج ا س ة أ و الطعم ب أ ن يصير له طعم ا ل ن ج ا س ة و أ م ا التغير التقديري فعلى افتراض أ ن الماء الكثير قد نزل به بول منقطع ا ل ر ا ئ ح ة له ف ت ر ة ط و ي ل ة زالت أ و ص ا ف ه لا لون له ولا طعم ولا ر ا ئ ع ة صار كالماء وتغير أ و ص ا ف النجف ما يجعله طاهرا فلو بقي البول في إ ن ا ء أ ل ف عام وزالت كل أ و ص ا ف ه ما يصير عندنا طاهرا بل يبقى على نجازته هذا نجد بخلاف الماء إ ذ ا زالت آ ث ا ر التغير فيه على ما سنذكره بعد قليل ف إ ذ ا نزل في الماء بول منقطع ا ل ر ا ئ ح ة مثلا أ و نجد منقطع الأوصاف بول منقطع ا ل أ و ص ا ف لا لون له ولا طعم ولا ر ا ئ ح ة نزل في الماء ونحن لا نعلم هل غيره أ م لم يغيره ل أ ن ه ليست له أ و ص ا ف م خ ا ل ف ة ل أ و ص ا ف الماء ماذا نعمل في هذه ا ل ح ا ل ة قال نقدره مخالفا أ ش د نحن قلنا في الطاهر إ ذ ا نزل في الطهور وكان منقطع ا ل أ و ص ا ف م ق د ر ه مخالف و ص ف و أ م ا إ ذ ا نزل نجس منقصع الأوساط في الماء الطهور ف إ ن نقدره مخالفا اشد اللون لون الحبر والطعم طعم الخن والريح ريح ا ل م ث فنقول لو نزل هذا المقدار من الحبر في الماء أ ك ا ن يغير لونه ف إ ذ ا كان يغيره يسيرا او كثيرا ف إ نقول ه يصل نجسا ن لو نزل هذا المقدار من المثل في الماء اكان يغير ر ع ا ه ف إ ن غيره يسيرا او كثيرا فنجس إ ذ ا نزل مثل هذا المقدار من الخل أ ي يغير الماء ف إ ن غيره يسيرا او كثيرا ف إ ن ه يصير نجسا إذن الماء نجسا اذا ل م ا نجسا ء إ نزلت به ن ج ا س ة وغيرته تغيرا حسيا ام ت ق د ي ر ي ة تغيرا يسيرا ام كثيره فانه ينقلب من ماء طهور الى ماء نجم اذا العلة, العله في تنجيس الماء الكثير هي التغير اذا بلغ الماء قلتين فانه لا يحمل الخبث اي الا اذا تغيرت اوصافه بالاجماع ف ع ل ة التنجيس ي ا ت غ ي ر ف إ ن لم يتغير فهو على طهوريته تغير صار نجسا إ ذ ا ا ل ع ل ة في التنجيس هي ت غ ي ر وبناء على ذلك ا ل ع ل ة عندنا ولا أ ق ص د عندنا عند ا ل ش ا ف ع ي ة و إ ن م ا هي عند أ ه ل ا ل س ن ة و ا ل ج م ا ع ة المعرف للحكم حيثما توجد ا ل ع ل ة يوجد حكم هي ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم كالاسكار حيثما وجد ا ل إ س ك ا ر في الشراب يوجد التحريم و حيثما ينعدم ا ل إ س ك ا ر ينعدم التحريم ف إ ذ ا كان واحد منا يملك عصير عنب تركه في الحر فتحول إ ل ى خمر و صار مسكره صار حراما ف إ ذ ا انقلب الخمر إ ل ى خل صار حلالا العلة في تحريم عصير العنب عندما صار خمرا هي الإسكار عصير في تحريم هي وجد فيه الاسكار فصار محرما سال ا ل إ س ك ا ر عندما انقلب إ ل ى خل ي ن صار حلالا إ ذ ا ا ل ع ل ة هي الشيء أو الوصف الذي و ص ف ا ل يلزم من وجوده وجود الحكم ومن عدمه عدم الحكم سنطبق هذا الكلام معنا في الماء ع ل ة تنجس الماء الطهور إ ذ اذا كان كثيرا ب ه الضابط إذا كان كثيرا هي التغير ف إ ذ ا تغير تنجس لم, يتغير لم يتنجس غ ي ي ر لم ت لم يتنجس في ح ا ل ة عدم التغير للحديث إ ذ ا بلغ الماء كلتين لم يحمل الخبث و إ ذ ا تنجس غ ي ر ت بالاجماع ا ل أ م ة على ذلك ف إ ن زال تغيره بنفسه عندنا ماء كثير من الدواب أو إنسان فتغير بعضه عليه من إنسان نحكم بأنه متنجس دابة الدواب ماء بالت بال الأمة صار كثير فتغير تغير تغير ريحه به به أو أو أو ب ع ل ة التغير أ م ا إ ذ ا لم يتغير ف إ ن ه يبقى على طهوريته ف إ ذ ا تغير و تركناه م د ة طويله ة عند مسبح م ا نزلت به ن ج ا س ة ك ث ي ر ة ف غ ي ر ت رائحته أ و طعمه أ و لونه وتركناه ف ت ر ة رجعنا بعد شهر أ و بعد شهرين أ و بعد ع د ة أ ي ا م ما يهمنا و ل ز م ن فوجدنا ا ل ر ا ئ ح ة التي قد كانت فيه والتي كانت سببا ً في تنجيسه قد زالت تقول رجع إ ل ى طهوريته ل أ ن الحكم يدور مع ا ل ع ل ة وجودا ً وعدما ً نزلت به ن ج ا س ة فغيرت لونه ح ك م ن ا عليه بالتنجس رجعنا بعد ف ت ر ة من الزمن طالت أ م قصرت فوجدنا هذا اللون قد زال يرجع إ ل ى طهوريته ف إ ذ ا إ ذ ا زال تغير الماء الذي حكمنا عليه ب ا ل ن ج ا س ة للتغير إ ذ ا زال تغيره بنفسه رجع إ ل ى ا ل ط ه ا ر ة ما زال تغيره بنفسه كان المسبح قد ا م ت ل أ نصفه بالماء مثلا مثل بالمسبح ا ث ا ن و أ ي مكان فيه ماء اكثر من قلتين بهذا المعنى نزلت فيه ن ج ا س ة و قد ا م ت ل أ نصفه فغيرت طعمه لكننا ما توقفنا في ضخ الماء عليه ما زلنا نضخ الماء عليه حتى ا م ت ل أ ولم يبق ى للتغير أ ث ر لا للون ولا للطعم ولا للرعوى وكثير قال ي ر ج ع ط ه و ر ا إذا زال تغيره بنفسه يصل بنفسه طهورا فإذا بإضافة فالحكم زال المال باب طهورا باب هنا يدور مع العلة وجودا وعدما النجاسة زالت زالت النجاسة قال الإمام النووي إليه أولى يصل أولى تغيره وجدت تغير وجدت تغير يدور من من مع ف إ ن زال تغيره بنفسه أ و بماء طهر صار طاهرا وطهر بالفتح أ ص ف ح من الضم و بالضم جائزه ي ج و لك أ ن تقول طهر وطهر والفتح أ ص ف ح ل س د ت أ ن الماء ما نزال ل به م ما, ما أضفنا إ ي ه ماء حتى يزول طعمه أ و لونه او ريحه نزلت به ن ج ا س ة فغيرت أ ح د أ و ص ا ف ه كلا ا ت ل ي ت انا غيرت لونه فجئت بقليل من الزعفران ووضعته فيه فتلون بلون الزعفران غطى لون الزعفران على لون ا ل ن ج ا س ة ا ل أ ص ل ي هل تزول ا ل ن ج ا س ة قال ما تزول ا ل ن ج ا س ة لماذا قال ل أ ن ن ا لا نزل هل ا ل ن ج ا س ة قد استترت بلون الزعفران لون ا ل ن ج ا س ة ا ل أ ص ل ي ام انه زال ولو زال بنفسه نحكم عليه ب ا ل ط ه ا ر ة لو زال ب إ ض ا ف ة الماء إ ل ي ه نحكم عليه ب ا ل ط ه ا ر ة أ م ا إ ذ ا زال ب إ ض ا ف ة شيء من الزعفران لا نستطيع أ ن نحكم عليه ب ا ل ط ه ا ر ة ل أ ن ن ا لا ندري أ ز ا ل اللون ح ق ي ق ة أ م أ ن ه استثر بلون الزعفران كلاهما محتمل أ و أ ن ه قد ت أ ي ر ريحه فجئنا بقليل من المسك ووضعناه فيه فغلب عليه ريح المسك لم يبق لريح النجاسه اثر وقال ايضا ما نحكم عليه ب ا ل ط ه ا ر ة ل أ ن ن ا لا ندري هل زالت ا ل ر ا ئ ح ة ا ل ح ق ي ق ي ة ل ل ن ج ا س ه ام أ ن ه ا ا س ت ت ر ت ب ر ا ئ ح ة المسك ما ندري وبناء على ذلك ما نحكم على الماء ب أ ن ه قد طهر هذا بالاتفاق لنفترض أ ن ن ا قد وضعنا عليه ترابا أ و جسطا أ و زعفران ف إ ن ه لا يطهر بالاتفاق و إ ذ ا زال التغير بجص أ و تراب ا ل أ ظ ه ر عندنا من قولي ا ل إ م ا م الشافعي أ ن ه مايرجع طهورا ل أ ن ه من المحتمل أ ن تكون أ و ص ا ف ا ل ن ج ا س ة قد استترت بالجص أ و التراب وبناء على ذلك ف إ ن ن ا نحكم على الماء ب أ ن ه مازال على نجاسته سبيل تطهيره إ م ا أ ن يزول تغيره بنفسه و إ م ا أ ن يزول ب إ ض ا ف ة ماء إ ل ي ه أ ن الماء إ ذ ا بلغ ق ل ت ي ن لا يحمل ا ل ن ج ا س ة فعلى افتراض أ ن الماء قد ن ز ر ت به ن ج ا س ة ن ج ا س ة ج ا م د ة ومقدار الماء ق ل ت ا ن تماما ولا تغير به فانه يكون طهورا إ ذ ا بلغ الماء ق ل ت ي ن لم يحمل ا ل خ ب ر ف إ ذ ا نقص قليلا ً في هذه ا ل ح ا ل ة يتنجس ل أ ن الماء إ ذ ا كان أ ق ل من قلتين وفيه ن ج ا س ة ف إ ن ه يتنجس بملاقاته ل ل ن ج ا س ة وبناءا على ذلك لو كان يوجد عندي اناء فيه قلتان من الماء فقط وفيه ن ج ا س ة ج ا م د ة ولا تغير به هو طهور ف إ ذ ا أ ت ي ت بدلو من الماء إ ن ا ء تطل ووضعته في القلتين و غ ر ف ت منه ما دام, في الماء ما دام الدلو س ط ف في الماء ما ا ا م د ل في الماء فهو طهور ف إ ذ ا أ خ ر ج ن ا ه صار الماء اقل من قلتين و ا ل ن ج ا س ة م و ج و د ة فيه إ ذ ا انقلب من طهور إ ل ى نجس وبناء على ذلك يكون ظاهر الدلو نجسا والماء الذي في ب ا ط ل الدلو طاهر ل أ ن ن ي حينما اغتربته اغتربته من طاهر فالماء في باطل الدلو طاهر وظاهر الدلو نجس ل أ ن ه ل ا ق الماء النجس والماء مع ا ل إ ن ا ء نجس ل أ ن ه صار أ ق ل من قلتين فلو ع د الماء إ ل ي ه ولا تغير به ي ر ج ع إ ل ى طهوريته ه هذا الكلام كله فإنه ملاقاته رحمه إذا إذا إذا الكلام كان الماء كثيرا وأما إذا كان قليلا كان أقل من قلتين قال فإنه يتنجس بمجرد للنجاسة قال إمام النووي ا أقل قلتين ل ل من بمجرد يتنجس ودون ه م القلتين أي دون ا ينجس بملاقاه ا ل ت ت أي بمجرد م ل ا ق ل ل ن ج ا س ة قلت أ م كثرت تغير أ م لم يتغير سواء بمجرد ملاقاه الماء القليل ل ل ن ج ا س ة ف إ ن ه يصير نجسا لو كان واحد منا يملك إ ن ا ء صغيرا من الماء ونزلت به قطره من البول ف إ ن ن ي لا أ ن ظ ر إ ل ي ه تغير ام لم يتغير و إ ن م ا أ ح ك م عليه بالتنجس فورا بمجرد نزول ا ل ن ج ا س ة في ه ك ث ي ر ة كانت أ م ق ل ي ل ة تغير أ و لم يتغير ودونهما ينجس بالملاقاه والدليل على ذلك مفهوم قول النبي صلى الله عليه وسلم إ ذ ا بلغ الماق كلتين لم يحمل الخبث يعني إ ذ ا لم يبلغهما ف إ ن ه يحمل الخبث إ ذ ا بلغ الماء قلتين لم ينجث يعني إ ذ ا كان أ ق ل من قلتين ف إ ن ه ينجث بمجرد ملاقاته للنجاسه ولخبر مسلم إ ذ ا استيقظ أ ح د ك م من نومه فلا يغمس يده في ا ل إ ن ا ء حتى يغسلها ثلاثا ف إ ن ه لا يدري أ ي ن باتت يده ن ب ي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام نهى الانسان ر ج ل أو نهى ل إ المسلم إ ذ ان استيقظ م نومه أن يغمس يده في الاناء فورا قال ف إ ن ه لا يدري أ ي ن باتت يده يعني من المحتمل كان الناس يستنجون بالحجاره ة النجاسة لا يزيل النجاسة وإنما ي ج ف ا وأما عين النجاسة وشيء منها يبقى في الإنسان ويبقى لها رائحة وشيء ويبقى ويبقى طعم عين يبقى في لها وبناء على ذلك حينما ينام ا ل إ ن س ا ن ويتعرق قد يحتك يريد ح ت ان يحك جسده ف إ ذ ا وضع يده في مكان ا ل ن ج ا س ة تنجست فالنبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ينبه المسلمين لهذا ب ك ل ا ي ة من أ ج م ل الكلايات إ ذ ا استيقظ أ ح د ك من م نومه فلا يغنس يده في ا ل إ ن ا ء ف إ ن ه لا يدري أ ي ن ب ا ت يده ا ي د ربما ي ر يكون قد احتك وتنجست أ ص ا ب ع هذا ل ا ينهى بالنسبه ل ن يده في القليل ووضعها فإنه ي صلى ل للماء عن يده في اذا طهارتها هذا بالنسبة للماء إذا كان الماء قليلا ف إ ن ه يتنجح ب ا ل م ل ا ق ة و أ م ا غير الماء فمن باب أ و ل ى إ ذ ا كان الماء يتنجس بالملاقاه فغير الماء يتنجس بملاقاته ل ل ن ج ا س ة من باب أ و ل ى فإن بلغهما قال ا ل إ م ا م النووي ف إ ن بلغهما أ ي الماء القليل الذي تنجس بمجرد ملاقاته للنجاسه ة فإن ب ل غ م بلغهما بماء ولو كان الماء مستعمر ماء من فحكمنا ا القلتين كان نجاسة بالتنجس فأتيتوا بلغ به ولو قليل أقل من قلتين وقعت به نجاسة فحكمنا عليه وقعت عندي فإن بماء وصببته فوق هذا الماء القليل فبلغ القلتين وليس فيه تغير نهائيا ا ل ن ج ا س ة لا لانه لو كان كثيرا لو كان لو قلتين ونزلت به ا ل ن ج ا س ة وغيرته ثم زال التغير نحكم عليه بانه رجع الى ماء ط ه و ر فاذا كان قليلا ولا تغير به بسبب نزول ا ل ن ج ا س ة و بلغ كلتين ولا تغير به من باب أ و ل ى انه يصير طاهرا إ ذ ا بلغ الماء كلتين لم ي ن ج س ف إ ذ ا أ ض ف ن ا إ ل ى الماء القليل الذي حكمنا عليه ب ا ل ت ن ج س أ ض ف ن ا إ ل ي ه ماء حتى صار كلتين ولا تغير به ف إ ن ه يصير طهورا و أ م ا إ ذ ا أ ض ف ن ا إ ل ي ه ماء و لكنه ما بلغ ا ل كلتين هل يصير طهورا لا يتنجس الماء الطهور الذي صببناه فوقه ولا يصير المجموع طهورا ولكنه يصير طهورا إ ذ ا ب ل غ قلتين ولذلك قال ا ل إ م ا م النووي فلو كوثر طهور فلم فيه يبلغه لم يطهر يعني إذا كان عندي صغير من الماء مثلا فيه عشر لتر من الماء القلتان كوثر كان طهور يطهر صغير عشر تقريبا بإغاد إذا إناء ماء عندي من من مئة يعني وعشرون لترا تقريبا افترض أ ن ن ي أ م ل ك إ ن ا ء فيه عشر ل ت ر من الماء وقعت فيه ن ج ا س ة فنجسته بمجرد ملاقه ولم يتغير أ و تغير ما يهمني فإذا حكمنا عليه ب ا ل ن ج ا س ة ح ا ل ة عدم التغير ففي التغير من باب أ و ل ى ن ف س ر ض انه لم يتغير بعد ذلك أ ت ي ت ب أ ر ب ع ي ن لترا من الماء ووضعتها فوقه تاثرته ما وضعت ماء ا مماثلا له في الحجم وانما اتيت بماء طهور يزيد حجمه عن حجم الماء النجس باربع ر ع مرة عشر لتر ماء متنجس ي ن لترا مرات ن الماء ا ل ط ه و لكن ل لم يصل إلى ل ل ج م ي ع ا ق ي يصل ن قال ما طهورا كاثرته ولو لتر بمئة、جلتر. إ ذ ا لم يصل المجموع إ ل ى القلتين ف إ ن ه يبقى على ن ج ا س ة سواء ك اكثر ن الماء الذي تضيفه إليه تضيفه أ منه أ م كان أ ق ل فلو كوسر بايراد إ ر د طهور ع ن ي ب إ ماء طهور عليه فلم يبلغهما أ ي لم يبلغ القلتين لم يطهر ما يصير طهورا ف إ ذ ا بلغهما ولا تغير به ط ه و وأما ا ل م الماء ا الطاهر الماء الطاهر الطهور ء ريس الماء الطاهر قال سواء أ ك ا ن كثيرا أ م كان قليلا ف إ ن ه يتنجس بمجرد ملاقاته ل ل ن ج ا س ة ل أ ن حكمه كحكم سائر المائعه تغير أ و لم يتغير وبناء على هذا الكلام الذي ذكرناه الماء ينقسم عندنا إ ل ى قسمين ماء دافع رافع يدفع عن نفسه ا ل ن ج ا س ة ويرفعها عن غيره مثل الماء الكثير الذي يزيد عن ك ل ت ي ن إ ذ ا نزلت به ا ل ن ج ا س ة ف إ ن ه يدفعها عن نفسه طبعا ما لم تغيره و إ ذ ا استعمله ا ل إ ن س ا ن في رفع الحدث و إ ز ا ل ة النجاس ف إ ن ه يرفع الحدث ويزيل النجاس هذا يسمى رافعا دافعا يدفع عن نفسه ا ل ن ج ا س ة ويرفعها عن غيره ويوجد وليس عندنا رافع ماء بدافع وهو الماء القليل الطهور القليل إ ذ ا استعملته في رفع ا ل ح ج ث أ و إ ز ا ل ة النجاس طهور ولكنه ما يدفع عن نفسه ا ل ن ج ا س ة إ ذ ا نزلت به ا ل ن ج ا س ة ف إ ن ه يتنجس هذا ب ا ل ن س ب ة للماء الطهور و أ م ا الماء الطاهر ف إ ن ه لا يرفع ولا يدفع لا يرفع حدثا ولا يزيل النجاسة نزلت حجثا نجثا إذا يرفع ويدفع نفسه عن به ف إ ن ه بمجرد نزول ا ل ن ج ا ة به يصير نجسا فالماء الطاهر مع الطهور ن س ت غ ل ص منهما ث ل ا ث ة أ ن و ا ع للماء من حيث الرفع والدفع القسم ا ل أ و ل رافع دافع وهو الطهور الكثير القسم الثاني رافع وليس بدافع وهو الطهور القليل والقسم الثالث ليس برافع ولا دافع وهو الماء الطاهر لا يرفع ولا يدفع ولكنه طارئ بخلاف الماء النجس النجس لا ي ق ا ف ي لا يرفع ولا يدفع بل يقافل ينجس ماء طارئ استعمله الانسان ان ينجسه لا يضره ولا ينفعه نحن قلنا إ ذ ا نزلت ا ل ن ج ا س ة بالماء ف إ ن ه ا تنجسه لكن هل كل ن ج ا س ة تنجس هل كل ن ج ا س ة في الدنيا طيب ا ل م ي ت ة ن ج س ة ام ليست ب ن ج س ة ن ج س ة ويستثنى من ا ل م ي ت ة ا ل آ د م ي ف إ ن ه لا ينجس لا حيا ولا ميتا والسمك والجراد يستثنى من الميتات هذا بالاتفاق عندنا ما ينجس الماء ف ل م ا الميته ا ل ن ج س ة قال كل م ي ت ة ن ج س ة نزلت في الماء فانها تنجسه فلو نزل في الماء فار ن ج س ة نزل به عصفور نج... ميت نجس ينجس الماء على, التي على التفصيل ص ف ا التي ا على ل ت ذكر الذي ذكرناه بينما إ ذ ا كان الماء قليلا أ و كثيرا ا ن ك كان طاهرا أ و طهورا هل هل كل كل قال لا هناك ميتة ميتة مستثناء من الميتات وهناك أشياء تنجس؟ تنجس؟ نجسة وهناك مستثناء لا أشياء فليس كل نجاسة تنجس. هناك أشياء مستثناء أما من أشياء أما لانها م ي ت ف ي س ت الميتة التي لا ل دم لها يسير كالذباب الذبابة إذا ميته ا فإنها ت ت ت ص ر نجسة لأنها م ي حكم سائر الميتاد قال ولكنها مع ذلك إ ذ ا نزلت في الماء ا ل ق د ي م ف إ ن ه ا لا تنجسه لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري وغيره من أ ص ح ا ب السنن إ ذ ا و ق ع ا ل ذ ب ا ب في ش ر ا ب أ ح د ك م ف ل ي غ م س ه ف ل ي غ م س ه في ا ل شراب ف ل ي غ م س ه كله ثم لين ز ع ه ف إ ن في أ ح د جناحي هداء وفي ا ل آ خ ر شفاء زاد أ ب و داود في ر و ا ي ت ه و إ ن ه يتقي ب ج ن ا ح ه الذي في هداء النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام أ م ر ن ا إ ذ ا ن ز ل ا ل ذ ب ا ب في إ ن ا ء أ ح د ن ا في شرابه يأمرنا حينما في ي أن نغمسه طبعاً نحن حينما نغمس في الماء م نحن طبعا الذباب س ولو ت ف كان غمسه الذي يؤدي إلى يؤدي موته سيؤدي إ ل ى تنجيسه لما استفدنا شيئا من غمسه كنا أ ر ق ن ا الماء م ر ة واحده ة فائدة أشف من م غ س ما فائدة في منه فائدة. كنا نريق الماء وننتهي لو الذباب إلى تنجيسه لما استفدنا شيئاً من غمسه. ولذلك قال الفقهاء موت كان استفدنا شيئا تنجيزه من غمسه فيه يؤدي إ ذ ا مات الذباب في ا ل إ ن ا ء ف إ ن ه لا ينجسه يستثنى هذا من الميتات ا ل م ي ت ة ن ج س ة إ ذ ا نزلت في الماء نجسته يستثنى من ذلك الذباب لما ورد فيه من النص وهذا النص من معجزات النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام من الامور أ م و ر ل ت ي أخبر بها ن ا ل أ م العلميه ة التي أخبر ب ا وما كان العلم القديم يعرف عنها شيئا ما كان الناس في الماضي يعرفون أ ن ا ل ج ب ا ب يوجد في أحد جناحيه داء ويوجد في الجناح ا ل آ خ ر مضادات ح ي و ي ة لهذا الداء م اخبر كان الناس في الماضي يعرفون هذا يعرفون في أ به النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام أ م ر ن ا ب أ ن نغمس الذباب في ا ل إ ن ا ء ل أ ن ه حينما ينزل في ا ل إ ن ا ء ينزل بالجناح الذي فيه الداء فيه الجرثوم وجاء ا ل ل ل المضاد الحيوي فأمرنا بأن نغمسه حتى يقضي على الجرثوم الذي نزل من جناح الذباب ث ا فأمرنا جناح فيما ا ن بأن نغمسه من ي فيه يقضي حتى العلم الحديث ليكشف لنا هذه ا ل ح ق ي ق ة حتى يثبت بها إ ي م ا ن المؤمنين وفي نفس الوقت يلفت نظر الناس في هذه الأرض الى أ ر ض إ ل صدق النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام فيما جاء به و إ ل ى ص د ق ه ذ ا الدين و إ ل ى ح ق ي ق ة هذا الدين و ا ل ع ل م مهما حلق ومهما اتسع ومهما انتشر لا بد له في ن ه ا ي ة المطاف أ ن ي أ ت ي ساجدا راكعا على ع ت ب ا ت هذا الدين ف إ ن العلم لا يصطدم أ ب د ا بالدين لم يصطدم به في يوم من ا ل أ ي ا م و ل ا يصطدم به ا ل آ ن ولن يصطدم به إ ل ى ا ل أ ب د بل على العكس من ذلك كلما ز ا د الناس تعمقا في هذا الكون في هذه ا ل ح ي ا ة في الفضاء في كل شيء من موارد العلوم كلما زاد إ ي م ا ن ه م بالله تعالى و إ ن ا ل ث و ر ة ا ل ع ل م ي ة التي قامت في يوم من ا ل أ ي ا م وكانت سببا من أ س ب ا ب إ ل ح ا هذه ا ل ث و ر ة ب ذ ا ت ه ا ا ل ي و م ب د أ ت ترجع إ ل ى جيل الله تعالى و ب د أ ت ترجع إ ل ى ا ل إ ي م ا ن بالله بناء على مكتشفاتها ا ل ع ل م ي ة وبناء إ ل ى ما توصلت إ ل ي ه من أ س ر ا ر عن الكون وعن ا ل ح ي ا ة نجد كثيرا من الناس المشككين ولا سيما من أ ب ن ا ء جلدتنا الذين يتسمون ب أ س م ا ئ ن ا ولكنهم في ا ل ح ق ي ق ة هم من أ ع د ا ئ ن ا يلبسون لباس ا ل إ س ل ا م ولكن قلوبهم كقلوب الكفار من الناس الذين يتبعون كل ناعق وناهق في الغرب يجدون ا ل ف ض ي ل ة والحق والصواب لا يجدون هذا الا فيما يقوله الغربيون ولا يجدون في دينهم ما تطمئن اليه قلوبهم ولذلك فانهم سرعان ما ياتون الى ايات ا ل ق ر آ ن الكريم ويؤولون على حسب ما تقتضيه بعض المعارف التي توصل إ ل ي ه ا الناس في الغرب ولو كانت هذه إذا وجدوا والسلام عقولهم أو جاءوا والسلام المعارف النبي عليه الصلاة إلى النبي عليه الصلاة كانت تاذبة إذا حديثا من يتنافى يتنافى هذه أسيادهم عليه مع مع بعض حديث ونسفوا عقولهم لأن أو لأن بالبطلال لم تتوعبه. ومن تتوعبه هذا ذ ما ذكره عن حديث الدبابة. كثر ر ه عن ح د ي الزبابة ك ث الكلام في هذا الموضوع كثير من المشككين ك ت ب ونشروا ا المجلات في و في وسائل ا ل إ ع ل ا م أ ن هذا الحديث كذب وليس بصحيح حديث الدبابة. مع أن البخاري قد وأصحاب السنن رووا وهو حديث صحيح قد البخاري فيه في الزبابة رواه السنن رووا لا بطاع السبب ذلك عقولهم مع مطعن أن أن وهو ل م ت س ت و ع ب و او ان ا س د ي ا د ه م لم يوافقوا عليه ولذلك حكموا عليه بالكذب علما بانهم حينما حكموا عليه بالكذب كان الغربيون يعلمون بان ا ل ذ ب ا ب ة فيه ما قلناه الان من ا ل د ا ئ في احد جناحيه والمضاد الحيوي في الجناح الاخر ولكن الانسان حينما يكون صاحب هوى وحينما يكون له غرض في قلبه النفاق قلبه قد استحكم وعين ت م ك ن فإنه يغض الطرف يغض ن محاسن هذا ا ل د و ي ح الرضا و أن يشوئ و ص ت ه جماله ويشوئ وعين ا ل ر عن كل عيب ك ل ي ل ة كما أ م ن عين السخط تبدي المساويه لا يوجد م يتوهمون ينظرون إلى الحديث النبي إلى عليه الصلاة والسلام بعين الحقد وبعين ا ل ض غ ي ن ة ويظهرون حديث النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام بالمظهر ا ل س ي ء ديننا لا يوجد فيه س ي ء حتى يظهره الناس ديننا لا يوجد فيه ب ا ط ي ل حتى يظهره الناس ديننا ي ما يوجد فيه باطل واذا ج د فيه ب ط ل و إ توهم بعض الناس من أ م ث ا ل هذا الحديث أ و من بعض ا ل آ ي ا ت ا ل ق ر آ ن ي ة ا ل ك ر ي م ة التي لم يفهموها توهموا باطلا بعقولهم ا ل ق ا ص ر ة ليس معنى ذلك أ ن الدين باطل معنى ذلك أ ن عقولهم قد قصرت عن إ د ر ا ك وفهم معنى هذا الدين ومعنى ح ق ي ق ة ا ل آ ي ا ت ا ل ق ر آ ن ي ة ومعنى ح ق ي ق ة ا ل أ ح ا د ي ث ا ل ن ب و ي ة ا ل ش ر ي ف ة ديننا ما يوجد فيه باطل ولئن وجد باطل في بعض الكتب ا ل إ س ل ا م ي ة مما يتعارض مع العلم فهذا ليس من الدين ما قاله الدين و إ ن م ا قاله الناس افتراء منهم مثلا إ ذ ا ق ر أ واحد منا كتاب ح ا ش ي ة الباجوري على اذ ب الباجوري ن من قاسم الفقر يقول الشيخ الباجوري من جبلة الكلام ا في جبلة ل ي ق القاسم إن الأرض على ر ثور ن ك ل م الذي قاله في ن ا ن ل الأرض من ق ر ن قرن البراكين إلى الزلاثل قرن فتحدث الزلاث هذا الكلام ي ت ن ف ع مع العبكره هذا الكلام ليس كلام الدين هذا الكلام ما قاله الله ولا قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا وجدنا عالما عظيما من علماء امتنا قال هذا الكلام أ و ل من قاس قطر ا ل أ ر ض وقال ب ك ر ؤ ي ت ه م ا ل م س ل م و ن ذكره الله في ا ل ق ر آ ن الكريم وكل ه م ب ب ل ك يسبحون علماء المسلمين ق ا س قطر ا ل أ ر ض ا ل خ ل ي ف ة ا ل م أ م و ن ويعلمون أ ن ه ا تسبح في الفضاء هذه هذا هو ديننا ولكن هذا واحد من المسلمين الشيخ الباجوري كان ر ج ر فاضل عالم إ م ا م فقيه اصولي عالم ب ا ل ل غ ة عالم بالمنطق عالم بالتوحيد ولكن عمد ع لا م بهذه ل لو أ أ م م و ر كان هناك ي ر مؤمنين ع ا د ل ا س ت د علم ى ا ش ي بهذه ا ج و و ر ي ع ت ب على ه ا وقال ذ الامور خطأ أن تضعه كتب في ا م م س ل ي ن هذه ق علاقة ة بالفلك ب ا لك ل إيش ن ج و إيش المحيطة بأي ش لك علاقة ل بأعماق غ من خاض في فن غير فنه أ ت ى بالعجائب وديننا نهانا عن مثل هذا من تطبب بغير طب فقد ب ر ئ ت منه ذ م ة ا ل إ س ل ا م نعم ف إ ذ ا وجدنا بعض المسلمين ذكر بعض الكلمات مما يؤخذ عليهم لا نقول إ ن هذا هو الدين وبعد ذلك ن أ ت ي إ ل ى المجلات و إ ل ى الصحف و إ ل ى وسائل ا ل إ ع ل ا م ونقول إ ن الدين ا ل إ س ل ا م ي احتوى على ا ل أ ب ا ط ي ل آ ن كتبنا المسلمين في يسمى الان في كثير من المسلمين يدافع أ ك كثير ل الربا الان المسلمين من في عن الفحشاء بقصد او بغير قصد ي الاسلامية يأمر المسلمين يأكلوا ويدافئوا ن لان عنه الربا الربا بأكل بعض هذا م اجتهاد لا علاقة بالدين هذا إ ن س انسان هذا إ ن ذكر رايا له, له, رأي ليس, رأيه. ما له علاقة. ليس من حقه أ ن يقول هذا الكلام ليس من حقه ما, ما كان عالما بالامور ف ل م كان ا ع ل ا ا ب ل أ م ا ل ك و ن ي ة حتى يتكلم هذا الكلام إ ن س ا ن عنده غفله ذكر هذا الكلام م ا يعاتب عليه ل ش م ا نروح ن ق ر أ كلام الامام ف خ ر الدين الرازي الذي حقائق ا تكلم على ل ك وياتي ن وحقائق وحقائق الفضاء ث ر من ل ل ع و و م ن أ إ ل ى هذا الرجل مسكين تكلم هذه الكلمة بحسن نية م ا ل ن أضرب مثالا ف إ ذ ا كثير من الناس ي أ ت ي إ ل ى بعض ا ل أ م و ر التي قالها الفقهاء أو قالها بعض العلماء و ي أ خ ذ و ن ه ا على أ ن ه ا من ا ل أ ر ا ط ي ل ا ل م و ج و د ة في هذا الدين هذا الدين منها الدين بريء بريء من مثل هذه ا ل أ م و ر من أ ح د ث في أ م ر ن ا ما ليس منه فهو رد هذا ما ينسب إ ل ى الدين ينسب إ ل ى قائلين من هذا القبيل حديث ا ل ذ ب ا ب ة و أ م ث ا ل حديث الذبابه وارسلنا عليهم طيرا أ ابابيل أ ص ح ا ب الفيل يؤولون هذا بالجراثيم اشدعي لهذا التاويل اي ا ل أ ن عقلك لم يستوعب أ ن يرسل الله مثل هذا تؤول الدين وتستحي ان تقول إ ن الله أ ر س ل طيرا لماذا إ ذ ن كيف تصدق أ ن جبريل عليه السلام كان ينزل على النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام وكيف تصدق أ ن الله تعالى يوم ا ل ق ي ا م ة سوف يغير نظام هذا الكون كيف تصدق أ ن الله سيبعثك من قبرك بعد أ ن تموت كيف تصدق بان الله سيجمع ر ف ا ت الناس الذين يحرقون في الهند ويذر ت ذ ر و رمادهم في البحار والانهار يستوعب هذا كيف تستوعب تلك الأمور التي كيف تلك أبعد عن العقل من مثل من ل نحن ي اذا جماعة إ جاءنا الحديث عن النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام فكلنا آ ذ ا ن صماء وعيون عمياء اذا صح الحديث عن رسول الله أ و ا ل آ ي ة في ا ل ق ر آ ن الكريم لا م يقول ي اطلاعها هي إذا في القرآن الكريم لما نفهم ما و ولم هي صحيحه